بوك 2 سدم دسات и دевت تسعة وسبعون تسعة وسبعون بريوغة دالني دве الصفات اثنين الصفات, اثنين الصفات اثنين أنا ألبس ثوباً أزرق أنا لابس ثوباً أزرق أبليتشنسم ف چرвена рокля أنا ألبس ثوباً أحمر أنا لابس ثوباً أحمر أبليتشنسм в зелена рокля أنا ألبس ثوباً أخضر زوبن أخضر أسكوبوفا چرна чанта سأشتري شنطة يد سوداء سأشتري شنطة يد بنية كوبووم بيالا جانتا ساشتري شنطه يد بيضاء ساشتري شنطه, بيضاء سأشتري شنطة بيضاء أحتاج لسياره جديدة أحتاج لسياره جديده إيمم نوجدا احتاج لسيارة سريعه احتاج لسياره سريعه إمام нужда от удобна кола احتاج لسياره مريحه احتاج لسياره مريحه горе هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن هناك فوق تسكن امراه كبيرة السن غار جيفه ادنا ديبلا هناك فوق تسكن امراه سمينه هناك فوق تسكن امراه سمينه دوو جيفه هناك تحت تسكن امراه فضولية هناك تحت تسكن امراه فضوليه гоститени бяха приятни хора ضيوفنا كانوا اناسا لطفاء ضيوفنا كانوا ناس لطفاء Гостите ни бяха учтиви хора До Юфуна Кену Унесен Мухабин До Юфуна Кену Нес Гостите ни бяха интересни хора До Юфуна До аз имам мили деца. Ледея фалун Махабубун. Ледея атфал Махбубун Но съсетните имат нахауни деца. Лекин льжирана леддей фалун вакихун. Лекин Ежиран ледейхам атфал вкхун. اش تد بوش الساة هل أطفالكم مؤدبون هل أطفالكم مؤبون؟